يا تكل وافدة يا معلن الحرب ضد الدولة صامدة الدولة صامدة من حرب الحق يا مرتادا داجادة مرتدي باجادة وبذبح خوّزلة بمو اسيل جتنا جيو شكوه جات الشلال فاسده الشلال فاسده ومسات بيا كلاوه ضلنا انا جاردت لثمنا جاردت من باع نفسه ودن ما نهما ما غافا يداه ما بات في داز على سداه لا جا يداه ولا جا لا لح لح البارج والجام جاره راعده جام جاره راعده إبات الجلاكسي والسايله يبالي ليلة يبالي ليلة يبالي كفرت يا بلال يا بلال يا بلال بلال السالع كفرت وجرعت وارتدت تقصادا تدت يا قصادة والشرع يعندنا والرافضة واحدة والرافضة حد قتل توا وحدنا وانا كبرى صادة حد مناكم راصدة وحد ما عال بخزلا وبا طاردة بلا بلا لا لا يا بلا لا يا بلا لا لا لا لا بل واسف الاسلام ذي مسلوه لا نجاري ده مسلوه لا بطبق الشرع ذي في الساوى انها ان جات الخلافة يا حيى بها يده حيا بها تنهي طوغيته واحكمه أصبحت بأي ويده بلا بلا الليلة وابل يا بلا الليلة يا بلا بلا بل الليلة وابل بل بل واحكمه البايده وكل مرتده بالقناص نصيده قناص نصيده حسب له الحربا قصارتها ما غلبها يا رتها مع غلبها يا ومن تغنى ده در دمها ده غانه وده دمها وده غانه ده ومن غرفها جاء ربها قال زاده بلا بلا لا يا بلال يا يا بلال, بلال لا لا عيب يا بلال يا لا يا لسان يا جاتك يا بلال يا بلال يا بلال يا بلال يا يا يا يا جنود الاسلام قنها باقي يا لا باقي يا يحمون صرح الخلافه ذا وإله امرأ شده لا بل بلا الليلة وابل يا بلا الليلة رجع ولا يارده مدام ربي ما باشكره بشكره باشكره احمده وقد وقد نصره احداث واداده يا يا العبد وداده والنصر بدايه عز العبد هذا يا عباده العبد ذي يا عباده من حارب الدينه ده يصلب جلاده ومن شاده يا ba la la la, ya ba la ba la la la, ba la ba la